والَّذِينَ شَابَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ خُرُوجَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَحَبَطَهُمْ وَقِيلَ احْذَرُوا مَعَ الْقَارِذِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ أوضعوا خلالكم يضغونكم الفتنة وفيكم سنعون لهم والله عليم بالظالمين